تفسير سورة الاحقاف بسم الله الرحمن الرحيم وحانك بلابنا يا مقع الله نحريست قوذي امد اقارها ندب نحريست تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حميم الله أعلم بمراده كتابك قرآنك كريمك وحوك سودك الله عزيزك حكيمك أحقيس ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ سَمَاوَاتٌ كَيَادُلَّكَ يَا كي أَنْتَ أُذْخَيْتَ أَمَّا نَعْبُرُ وَحَاقَ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 املهم شرك في السماوات اتوني بكتاب من قبل هذا او اثره او اثاره من علم ان كنتم صادقين نبي واحد قدهبلغا ورمى واحد اعبد لك سوكو اِتَّسَعَ حَيْثُ الْكَوْنُ وَأَبْرَنَ الْمَشْرِكَاتُ كُلَّ يِهِنَ سَمَاوَاتِكَ اِكَانَ مَيْتُ سِتَابُ قُرْآنِكَ كَأَيَّامٍ وَحَرَّادَ عِلْمِيَ حَدَا رُنْشَا ان لا ما اخذ وان اليه راجعون الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون ما جرا حد كد المدفن قبر يلك سكوا اذا مغلين الى قيامه كو اسن اوين حشر الناس كانوا لهم اعداء مَكَانُوا بِعِبَادَتِهِم كافرين مَرْكَلَسَاكُل مَيَنَكُو عَابُدِ شَرَي وَحَيُونَقَنَيَان كُو عَابُدِ شَرَي عَادُ عِبَادَةِ عَابُدِ شَرَي نَوَي خُدَ فِرَيَان وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الذين كفروا للحق لما جاءهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين مر كقالوا ايدها نغلق دول اخري اول بحقيمه ادو حيد عن كان وسحر ام يقولون افتره قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تظنون فيه ee hey هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وهو الغفور الرحيم وحيده قال دوا بينوا أبورتين نبيه وحاد هذا النبي وحاد هذا بين أبورت وحبه يقمت رئيسان حجال الله نأخذ حضبانا نيسان وبانا الله ندحل لنا مرا كفلا واندا بدافن حاليستا قل ما كنت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 وَوحضذا مير سُك منوج وَوح السَّمنج ييعيدكَ وَوحلَ الررائِ وَوحائ وحييض وَوحاهد جد أ الأرأيتُم إ كان من ي دلهه وَوكثَتُم بهه وشاهيد شاهد ووشهد شاهد م بن إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وحاد هذا بلك ورما أدو قرانك وحقا لك السوداء وقالوا ذالي قدمناه كمركاه مخرات بني اسرائيل او الروميه ايدن كنادس كبريسان الله مالوني قام ظالمينا الله اكبر الله أكبر لا اله الا الله Suratul Ahqaf wa Makkiya Shaniya Saddana, aydaadayyaikakobanta, aywaan suratul Lihiaa Fertanad, ja Tartib taa Quranka. Ayuhel, lachibbaa aidaan vahaan ka kaadaneinah, ina ina allah suodda, jie Kureanka, Kareemka, Nulka, Iyya Khalqika, Kalee, Badanna, Allaha aburay. Allaha aburay, siqafu al-balloga, abal mariam, al-muhu, addun, yada juge, uuhu ايوها لاحبه مجير تعدى اللى اللى وضاق <تصفيق> تملقيقي سياه ودي سمانة بنانا إن اللى اللى لحابده أمال اللى عدي الا اذا نه ينعاب الدعم الضري ما خلقي لكل من دون وحبو تري ميس وينك الدفيري قرانك وكلامك الله وسدي بملك الجبريل عليه السلام سي وحبيبكنا صلى الله عليه وسلم وجدجيو مناه قرانك وسحر يا وحلبن ابو ري والنبي صلى الله عليه وسلم جابك كيسك كاني ماها قآ ku siحية waxلابل <سؤال> ب النبي وصل الله عليه ووسلم جبكسك كان sida عذا بض اللكعددي مغن النب ص الله عليهه ووسلم waxاو فلا الله وين ن حالista بضًا sida kalلا wax ka مقراتka حقي ح قركده حلمذ بن إسرائيل بعدد معائ الرماان. هللك ق كل ربن اسرائيل إيك كبران حني قدص أي على حبا يذا وحن كللوكقاضنا ع خبيب الله عليه ووسلم لمئ معن وحصوب حبيب كان ووح الرعي وحيي على وحود عن جا يااضقياستج يومومد النبي محمدن صل الله عليه وصللم وح ل الربعنراعان كتابكي لا ييسنذا حبيبك هذا وصل الله ووسلم على النبينا محمد وعلى عليه ووسلم أَحِبَّايَ جَمِيعًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَسَاطِيرٌ Kõige jala daaha vahe kudaheen kui mu'minintahadu quran ku kairi ja inoga meidane hur martin rumain tiisa Iyagun hanun sanena jai haddanaddihi quran kuabbeanihi huri Wa min qablihi kitab muusaa imaama wa rahmah وَهَٰذَا كتاب مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَحْكِيمٌ لِّلْبَشَرِ ۗ فَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ قُرْآنًا كأنها كتاب الرمين حقا في عربي ناسي وقودها كوى الظلمها سميه وقودها بشارها كوى وناها سميه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كوى يدي ربك أنه وعلى كدبنا توصنا لعبسي ماركان أولئك أصحاب بول جنات خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون كو اس اهل الجنه دحداه عيناها عمل كادي وناكسنا درتيس ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها ووَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعمتك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 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبَتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ إنسانك وحان الدردار النعين وناق السمعي اللبديس والده يدي سوركا يأكو قاردا يضع دبا و ايندا شيادو دبنوركيسا اي غولنتي سواس دامبلود ماركو المي تورياشا فارتنغالا يوردا الله غوتا سينان كومادي نعمداد اديغوني ماي سيي انيغا يا والد كايغونا توسينان عمل في انا درا لكتهي فرعيغنا آدِيَ غَيَانْ كُسَ لَابْتَايْ مُسْلِمِينْ تَهِيَانَا كَمِدَهَايْ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عملوا ونتجاوز عن ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون كواس وكوانك أقبلين عمل كودي فعناك ندافين حمان تودي وحين أنقن أهل جنة وأنا بل انتير تاهي ذي الله بل انقاذي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 فَيَقُولُ مَا هَذَا فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كيكو يري لبدي سوالد افبالي دن يري موحا دي شيء قيسان إن ليس سوبي حندوانا إياد عددكي حربة تغيي لبدا والدنا لا يهنون ويدين وحينا كده انكاري كده هذا يا الله الرماء بلنقات على الروم بلنقاد كلوه حق مركا سو اسغنا كدي وحا سوا بنت هره اولائك الذين حق عليهم القول في امم قد دخلت من قبلهم من الجن والانس انهم إنهم كانوا خاسرين كواس وكوي عذابك وسقنا ضيقك <تصفيق> ومد نقك وهرى وتجاي كوى هرى وتاك الجند ينسب له وحينا ها ينك وخساري ولكل درجهات مما عمل وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون اد والبوح مدن وهي عمل فش الله عمل قاد وف يجل لدل عين ويوم يحرض الذين كفروا لن النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون Felie õhume tuge zaune, adebel huni bime kun, tuntestek birune fil-aldi biwajri, lhaptiwa bime kun, tuntestef suku. Hassu sambalinta kuigalovilabandikudonna, narta jagolla, kurdi hudonna, vaheduana gindi, kurdan وادنا قر حيسته ما انت سوا حال يدكوا عذاب وحد الله هي اسكرنتيني ادحق اسكلوهين اذا يا الله اكبر الله أكبر لا اله الا الله ايها الاحباء <سؤال> اذا وحنك قاضنا ان الوالدك حقي سعادة يؤوه ايها اللنا انبذنا يوقرانك كسوه الاليي ما لبذنا اللا لبذى والد وحو لحديدي عبادتي سوحونا سجارة وحصي هو يد سببتوه هو يد وحي لكنا تعدب بذان اوركا نلمذى نوجنتا يوحي Aadaan waxaan kaloka qaadana in na aruurta baga la badoda waida ayay u bariyaalan allana waxay waydiistaiiu waa faiyo shhukriiya nixmadiisa yaga yalla badoda waid. iyaga ayalla badoda waid fara ooooddaana u gaajiyo amalka salalixana waa faiyokuwa sida siela waa kuwa lawana ga kaaqba xmanantaana ka dhaafojanna iyowanaaggna kuwa أهداً وحنك لوك قادنا إن حمان تاعق نماذا يا عاسي والدينك قفك والدك كعاسي وحود لو يا حمان تأمرك الله الله خلاف وقيامه الله إنك رأي بعض النمو كواسي داسي لنا وكوا نارتو واجبت خسارهنا كدعي أيها اللي حب الله سبحانه وتعالى قفو البوحو كواب المري وحو عمل فلي وناجي يا حمان ايضا وحن كالوك قاضا إن الراحة عدون وعذاب كدنبي وحمد ترتو قفكي سقال نمو كبير حق <تصفيق> ديد نمو كقع وحالق وعبال مرين آخرا عذاب درا الله سبحانه وتعالى وحاو يديسا إن ناينو نبدبابي الدنيا آخرا هذا وصلى الله وسلم على النبينا محمد وعلى آله وسحب أجمعين وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَاءَ قَوْلُهُمْ قَدِيمًا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 وَهَٰذَا كتاب مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَحْكِيمٌ لِّلَّذِينَ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُرْآنَكَ وَحَاكَر أَيُّ كِتَابِكَ كأنها كتاب الرمين حقها في عربي ناسي وغدها كوى ظلمها سميها وغنا بشارها كوى وناجها سميها الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كوى يدي ربك أنه وعلى كدبنا توصنا دي عبسي يمرق مدن ماركان في الجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جزاء بما بِمَا يعملون يَعْمَلُونَ كَوَاسِى أَهْلِ الْجَنَّةِ دَحَضَةَ عَيْنٍ كَوَارِعٍ أَبَالْمَرِنِ عَمَلَ كَادٍ وَأَكْسَنَا دِرْتِيس وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كرها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 inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin insaaka wa hanu dardaaran aynu wa naq samaya allati sawalid hoya disurka yak qabdayad wa inada shayd urki sa Gulinti Sawa مركو الميت تبرية شافر تنقادا يوردها اللو يقول توسينا انكم ماضية النعمة ذا ديقو النعمة هي سي آني قايا والدك يقول توسينا انسمعي عمل في عنا ودرا اللي كتاهي فراحي اديكا يان كوسلابته المسلمين تايانا كمدهي اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون كوا سوا كوا عمل قاد فينا كان ذاين حمان تادي وحين نقول اهل جن لا بلن قادي والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني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 فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين كيكو يري لما ديس والد أفباليد يري موحى ديشيغي سانحن ليس صعب حندونا إياد عددكي هربتكي لابدا والدنا الله يهنون ويدين وحينا كدهن كاريكو قد عضياء الله الرماء باللغات كالهو حقه عَلَّ الرُُّمَاةَ بَلَنْقَاتَ كَلَّا وَحَقَّ مَرْكَسُهُ إِسَغُنَ كُدْهِ وَحَاسِوَ بِنْتِ هُورَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إنهم انهم كانوا خاسرين كواس وكوعذابك وسقنا ذا يجوكمد نقن كو هري وتجي كوهرايوتك الجند ينسب له وحينا ها ينك وخساري ولكل درجات من ما عمل وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون اد والبوح مدن وهي عمل فش الله عمل قاد واف يجن لدل من عين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 فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون حساسا ما غالوب اي لو باندي دانا نار تيا غالو ديه دانا وحد وانا جندي قدماي ستنلشين وادنا قرحهيسته ما انت سوا حال يدن كو عذاب وحد أضحق مدينة الله هي اسكرنتيني اد حق اسكلوهنا اذا يا فاسقني اكبر الله اكبر لا اله الا الله أيها الأحباء ذهن وحنك قادنا إن والدك حقي السؤاد يؤوه يهي اللّن إن بدنا يوقران ككسوه العليا ما لبضنا ألا لبضى والد وحو لحريري إبادتي سوحونا سجارة وحصي هو يد سببتوه هو يد وحي لكنا تعدب بضان أوركا نلمذى نوجنتا آيذا وحان كلو قادنا ان ارور تبارقا اللبدود والد ايغ باريلان الله نوحي ويدسان ان وافج شكر النعمه دي سيج فرعودنا اوهاج يعمل كالصالح انا وافج كووا سيدا سيلا وكوا الله وانا غكبل حمانتنا كدف جنى أهداً وحنك لوك قادنا إن حمان تعقن مضع يا عاسي والدينك قفك والدك كعاسي وحود لو يا حمان تأمرك الله خلاف قيامه الله إنك رأي بادي النمو كواسي داسي لنا وكوا نار تواجبت خسارهنا كدعي أيها اللي حب الله سبحانه وتعالى قفو البوحو كو عمل من وحو عمل فلي وناجي يا حمان آي راح وانك لو كا قادن راحه دون عذاب كدنبيه واحمد ترتو قفكي سجل نما كبير حقد اد نما كو عذاب درن الله سبحانه وتعالى وحو دي سنين ناينو ينبد باب الدنيا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَحَانَ هَلَكٌ لِّوَيْلٍ مَّقَالُوا يَنَا غَارْكِينَا هَٰذَا حُجُورٌ كَنَوَانَ عَبْدَيْنِ سِدَدَتْ قَوْلُهُ أَوْ نَقْدُو فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا بَنَ ضَلّوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون وحيا غرغاري واينك ويكدكتان الهي اي ادوان لك سكوا ويكدم انتسنا وبنتودي وحي بين ابورن بين ابو صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصت فلما حضروه قالوا انصت فلما قضى والوا الى قومهم Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam arkaan kuulsa huwe indi kohjinn yao quran ka diga isan marke ima addein meesha quran ka meesha quran ka lagu ahri vahai suddehe inda ista markeel lame yeyna vahai kunnagdain qaum kaadii uddigi kualoo yaa سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وحين كن دهن قوم كان كتاب قران ولا سوده يا نبي موسى كذب الرومين كتاب ارْوَمَ إِنْ كِتَابَ كِ كَرَّ يَكُونَ هَلُونَ خَلْقُهَا حَقَائِقَ وَدَدَ التَّوسَن يَقُمْنَ أَجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا ذُنُوبَكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ أَمْ كَانَ نَجْوَى وَاجِباً دَاعِياً إِلَى الرَّمَيَةِ سِوَى لَدَنبِهِ نُضَافَ عَذَابَ كَدَرَنَ يَدِكَ كُرِيّو وَمَنْ لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين قفك نجيب من داعيك أولئك دحديث أولئك مداليو إذا لك سواء أولئك في ضلال كوا سداد عدايك السجين اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهم نبقادر على ان يحيي بَلَا إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ مِيَيْنَ أَغَيْنَ اللَّهَ أَبُورَ إِسَمَاوَاتِكَ يَدُلْكَ إِنْ كَدَّالِنَ أَبُورْ كَوْدَ إِنُوْ أَوَوَدَ إِنُوْ سَنَّ أَلَيْا سِذَا سُمَعَهَا عَلَّا وَحْوَ الْبَوَاءُ وَذَا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ مَالِ انْتَلَبَنْدِكُو غَالُبَ النَّارِ تَوَحَا لُغُدْهِيمِيُونَ حَقَّهِينَ عَذَابَ كَنْ مركاسيده الله ان كدارنا يا وحق مركاسه الله كدهدم يا عذاب كجالني مددرت تصبر كما صبر اول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه منها من بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أصبر سيدة يوسبرين رسوشي قعانك وصاحبك أيدهانا كدكدق إلا عذابه وحايل مدنغ المركي أركان وحيله وحنجبادا يسيدئيق وندونك ساعد جوغي نوكله قرآنك وأقارسينك وفاسقين تأهم بان الله هلاقا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيها الأحباء ذهن وحاين وعادين سيداء الله أهلاق إجال ذي كبرتين مكاك دغانيد وحبه وماترين وحي عابو ذيين اللاك سكو وعلا نسيد آسوا وو ذاين وحلاق وحاق Aitah vahe kalahin aga qisaniin habibkeinu sallallahu alaihi wa sallam laadirai insi in Si nii mar kaasu isa kao kur'an kaakhnin aga Kadib mar kaid aga isteinna vahe rumein kadib naqam kaadi أيها الاحباء الله سبحانه وتعالى استغفر وحول بابوري وحاجسك لنرنا مجرا صابح انت دنبقيامه لا ويفرض دهاي مال انت قالده نارته لهوركين دونا وحيقلن حمانته الدنيا كسميان هذا بيان اللقوا قبل مرن ايها الاحباء كمسلمين تواني موجيان صبريات كيسيه حق لو سغناد وانا سد الله ان فر الرسوشي سناهاين أيها الأحبة القرآن كواد دقنين عد عالم كودنين وقادوا أيان الله تلق علي الدنيا ذن السكة استوى الله الرحى استوى الله وحي وحيلم التعيسي ذي يدو سعاد يرلجوغيك وفاسقين تاهنه الأكباء السبناظي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين